دق قلبي وحبه وصدقته نر عيني وقدره بها غير يا برقى يا برقى اللي بقلبي مكانا اللي يغيب داخل القلب موجود اللي تفس عروق قلبي عشانا وتبعد عني ميادين وحده وصيت كل بي الإعانة والعود واحدة غير عن حزمة العود لب المنادي لا صداح في آذانة. لا تتبع إلا سكة الطيب والجو يضنا بركم وبر كلبوك معرفة صاحبك واحترامك لخوط أمر ربك هو ملك كل الملوك ومزرع بذر خير حصد كل خير